بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه معلم الخير للناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإي الأخوة وأخوات وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم سؤالات الصحابة نبتدأ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بجملة من الأسئلة المتعلقة بما يعرف اليوم بفقه الأسرة الذي يتكلم أو يدور في فلك موضوعات النكاح والطلاق والرضاع ونحو هذه الأسئلة وقبل أن أشير إلى جملة من هذه الأسئلة أود أن أقول وبكل تجرد وبكل إنصاف إن من تأمل في النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فيما يخص هذه الأبواب يجد عجبا عجابا من عناية هذه الشريعة بشأن الأسرة بدءا من الخطبة وانتهاءا بفراق الزوجين إما بطلاق وإما بوفاة فإنه يجد في ذلك من التفاصيل الدقيقة جدا التي تراعي الحقوق على أعلى درجات العدل و والله أقولها بكل إنصاف وكما حدثني أيضا بعض الإخوة الذين لهم دراسات تتعلق أو فيها تقاطعات مع بعض القوانين الغربية وأنه مرة ناقش بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع باللغة الإنجليزية فحدثني أن أحد المناقشين له في رسالته دهش جدا من هذه التفاصيل الموجودة في الشريعة وقال له لا تعجب نحن عندنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل هذا القرآن أنزله وهو سبحانه وتعالى يعلم من خلق ويعلم ما يسلحهم ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم سبحانه وتعالى فدهش الحقيقة جدا من وجود هذه التفاصيل التي قد يو قد أقول بكل وضوح لا توجد بعضها في بعض القوانين والتشريعات الأرضية التي كتبها بشر لكن هذه التفاصيل الموجودة سواء في النصوص الشرعية أو في ما استنبته العلماء والفقهاء من هذه النصوص هذه الحقيقة يعني تدعو للفخر والاعتزاز وتزيد الإنسان يقينا بأن هذا الشرع لم يترك شيئا إلا وقد يعني بين أو لم يترك شيئا إلا وفيه بيان لهذا الحكم حلا وحرمة وكراهة وكذلك استحبابا ووجوبا من ذلك مثلا أننا نقرأ مثلا في قصة رجل من الأنصار جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويخبره أنه خطب امرأة من الأنصار وكانه يعني يستفتن النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشير في هذه القضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت لها قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين أنصار شيئا قال الشراح يعني ربما في أعينهم صغر أو في أعينهم زرقة ولا شك أن النظرها الشرعية وهذا مما يستفاد من هذا الحديث لها أثر كبير في اتخاذ القرار إما أن يقدم الإنسان وإما أن يحجم ولذلك كثير من الذين فرطوا في هذا الملحظ الشرعي ندموا على ذلك بعد أن دخلوا فوجدوا أن الأمور فوق ما وصف لهم ولم تكن الأوصاف التي يعني نقلت إليهم دقيقة. وقد جاء في حديث محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك إذا خطب أحدكم رأتا فلينظر إليها وعلل ذلك بقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. رواه أبو داود وغيره بسند حسن. فالإنسان يشرع له أن يبا أن يطلب الرؤية الشرعية والرؤية كثير من الناس يظن أنها من حق الرجل والواقع أنها من حق طرفين الرجل والمرأة فإن المرأة يعجبها ما يعجب الرجل وينفرها ما ينفر الرجل فقد يرتاح الرجل للمرأة لكن المرأة ليس بالضرورة أن ترتاح وايضا من أعظم فوائد النظر الحقيقة وهذا شيء ملموس أن أن الرجل أحياناً قد يعتمد على بعض أقاربه في نقل الصورة فيقال هذه المرأة جميلة والمرأة فيها كذا وكذا وكذا وكذا فإذا رأى الرجل المرأة وجد أن الأمر أقل من ذلك والعكس صحيح أيضاً قد يقال له إن المرأة فيها كذا وكذا وكذا لكن قد يكون جمالها لا يناسبك وإلى أخره فربما انصرف فربما لو رأى لو لو لحصل في نفسه إقبال والمرأة وافقت ما في نفسه إلى آخره فالمقصود أن هذا الهدي النبوي فيما يتعلق بالنظرة الشرعية له آثاره الإيجابية لأن الشر حقيقة يتشوف إلى استدامة النكاح كما جاء في الحديث محمد بن مسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينهما ويتشوف أيضا إلى أن يكون بين الزوجين مودة ومحبة ليست القضية مجرد معاشرة مثلا زوجية لا الأمر أبعد من هذا الأمر أوسع وأعم من هذا وقد قال الله عز وجل مبينا شيئا من حكم هذا الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة ولا شك أن تحصيل هذين الغرضين والمقصدين العظيمين لا بد أن يكون يعني يعمل بجملة من الأسباب الشرعية ومنها هذه الرؤية كذلك أيضا من السؤالات التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله الجارية ينكحها أهلها تقصد المرأة البكر تستأمر أم لا يعني تستأذن أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت يا رسول الله إنها تستحي يعني تستحي أن تقول نعم أريد الزوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك إذنها يعني أنها إذا سكتت فهذا إذن منها بأنها موافقة وهذا الحديث دليل على حرص الشرع الكريم على مراعاة طبيعة المرأة فإن المرأة في هذا الباب قد تستحي حينما يعرض عليها الزواج ويقال لها إن فلان من الناس خطبك وإن فلان من الناس يرغب فيك فقد لا يكون من المناسب وربما تستحي أن تقول نعم أرغب فيه فقد تستحي وتسكت ويكون سكوتها حينئذ إن منها بماذا؟ وموافقة منها على هذا الزواج وفي المقابل أو عكس ذلك تماما. هي لو رفضت بلا شك أنها ستصرح بذلك لأن الرفض ليس شيئا يستحيى منه وهذا الحديث الحقيقة نموذج ومثال من أمثلة كثيرة على عناية الشريعة بقضية البيت الزوجي والأسرة الصغيرة التي تبتدأ بالخطبة فإن مشروع الخطبة إذا بدأ سليما وفق هذا الترتيب النبوي الذي أشرنا إليه سواء ما يتعلق بالرؤية ما يتعلق باستئدان البنت بدون إجبار فإنه في الغالب أن أموره بإذن الله تعالى تؤول إلى الأمر الذي يحبه الله ورسوله من ديمومة هذا النكاح وعصول الذرية الصالحة إلى غير ذلك كم أتألم أيها الأخوة والأخوات ويحزنني حينما تصلني الرسالة أو تتصل الأمرأة وتقول إن أهلي أجبروني على الزواج يا سبحان الله كيف يجبر الإنسان على شيء من أخص حاجاته الفطرية ما ظنكم أيها الأخوة لو أن إنسان أجبرك يعني هؤلاء الذين يجبرون فتياتهم على الزواج إما لغرض أو يعني مراعاة لعرفة اجتماعي أو لطمع الوالد والعياذ بالله في هبة مالية وعد بها من تبل الخاطب أو غير ذلك ما ظنكم لو أن أحد هؤلاء أجبر على أن يأكل أكلة لا يحبها أو يشرب شربة لا يحبها ما هو شعوره؟ بلا شك أنه سيكره مع أن جسمه عادة سيلفظ هذا الطعام وسيتقيأه وسيخرجه في الحال فكيف يرضى إنسان بأن تجبر امرأة على معاشرة بل لا تريد وعلى العيش مع من لا تريد إن هذا لظلم عظيم ويخشى على هؤلاء أن يبوءوا بالإثم العظيم من الله سبحانه وتعالى والعقوبة المعجلة لأن هذا فيه ظلم وفيه يعني هدر تام لحق المرأة في قبول الزوج ورفضه ثم يعني أيضا ملحظ آخر أليس الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أزواجكم أو من آياتي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بالله عليكم أيها الإخوة كيف يتحقق السكن وكيف تتحقق المودة والرحمة في عملية بدأت بالقوة والإكراه لا يمكن أن يكون هذا والإنسان أو المرأة قد تتحمل أياما معدودة وقد تصبر لكن في النهاية سيؤول الأمر إلى طلاق وسيزداد الأمر صعوبة حينما يكون بين الزوجين أولاد فليتق الله تعالى أولياء البنات وأولياء الأخوات وقد قد يكون الإنسان يعني تكون ولايته على أخواته وقد تكون ولايته على بناته أو على بنات أخيه ونحو ذلك فليتقوا الله عز وجل ولا يزوج امرأة ولاهم الله تعالى أمرها إلا برضاها إلا برضاها تطبيقا لهذا الهدى النبوي الكريم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الأسئلة التي طرحها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم في موضوع الزواج قصة أو قضية تتعلق بالزوجة التي يطلقها زوجها ثلاثا هل يجوز أن تعود إلى زوجها بعد انتهاء العدة أم لا ففي حديث طويل جاء رجل يقال له أو جاءت امرأة تسأله عليه الصلاة والسلام عن زوجها الذي طلقها وأنها نكحت رجلا آخر قاله عبد الرحمن بن الزبير فهل لها أن تعود إلى زوجها الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويدوق عسيلتها والمعنى أنه لا يجوز أو لا تحل هذه المرأة بعد الطلاق الثلاث حتى حتى يقع الجماع الصريح من الزوج الثاني. وهذه قضية معروفة عند أهل العلم. فإن من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلق الثالثة وأرادت أن تعود إلى زوجها. لا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر وهذا صريح القرآن قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وبعض الناس أحيانا والعياد بالله قد يتحايل على هذه القضية فيتفق مع زوج رجل من الناس من أجل أن يتزوج هذه المرأة ويطلقها حتى تعود إليه وهذا ورد فيه الوعيد الشديد ومر معنا أن هذا والعياد بالله ذنبه أعظم لأن فيه نوعا من التحايل على حرمات الله تبارك وتعالى وهذا ما يعرف بنكاح التحليل أي أن غرض الرجل ليس زواجا شرعيا وإنما غرضه العياذ بالله أن يحلل هذه المرأة لزوجها فدل هذا الحديث على أمور من العلم والفقه أولها, أولها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا يحل لها أن تعود إلى زوجها الأول إلا بعد زوج جديد والامر الثاني أنها لا تحل له بمجرد العقد بل لا بد أن يحصل بينهما جماع صريح والأمر الثالث لا بد أن يكون هذا الزواج صريحا صادقا فيما يتعلق بالرغبة دون أن يكون هناك غرض من تحليل هذا الزوجي لهذا الزوج للزوجة من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول وإلا فقد وقع بعد وقع في ب هذا في وعيد في وعيد شديد وخالف مقصود الشريعة كما شرنا آنفا من أن الغرض من الزواج والعصل في الزواج أن يكون مقصودا لذاته وأن يكون الزواج أيضا دائما لا عارضا وكل هذا أيها الإخوة مع ما سبق من الأسئلة التي سألها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها تؤكد على شمول هذه الشريعة لأحوال الناس الشخصية وأحوالهم الاجتماعية وأن هذا دين, دين لم يترك شيئا إلا من الخير إلا دل عليه ولا شيئا من الشر إلا حذر منه كما قال أبو ذر رضي الله عنه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما لم تنتهي بعد أيها الإخوة والأخوات أسئلة الصحابة رضي الله عنهم في فقه الأسرة بل لهذه الأسئلة تتمة نستكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم.